إن فرعون على في الأرض وجعل أهلا شيعا يستضعف طائفة منهم يذبحوا أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أجلون إَّ تَ وَنَجعلهُوارسين ننُمَكنَ لَهُم فِي الأرض وَنُرَ فِي العونَ وَهَمَانَ وَجودَهُماَا مِنهُم م كانَوا يَحذَرون وَوحَن إلَ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 فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وَلَكَ لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وَصْبَبحَ فُ آادُِّ موسَ فَادِغًا إن كَدَتْ لَ تُبَد بهِهِ لَول أَ الرَّبَطَنَا عَ قَلبِهَا للتكونَ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 فَرَجَ جَنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ أن أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ لا يَعْلَمُونَ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 إِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قَالَ له موسى إنك لغوي مبين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 وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقِطَاعُ مَدْيَنًا قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِم مَّرْأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَتَا مَا خَطْبُكُمَا قَالَ تا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَأْقَالَهُمَا ثُمَّ وَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ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 وَمَنْ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُونِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّ مَنَ الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وكيل فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ عَنكُمْ تَسْطِلُونَ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 اللهم مدبره ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضا من غير سوء واضم اليك جناحك من الرهبه فَذَانَنِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأُرْسِلْنُهُمْ مَعَ يَرِيدُ أَنْ يُصَدِّقُونِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا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 وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِيَنَةَ تَتْلُو عَلَيْهِمُ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 وَلَئِن لَّا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِن عِندِنَا قَالُوا تِيَ أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرٌ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين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 وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَانُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجَرَهُمْ وَمَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغَّ وَأَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِئِينَ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 وَأَبَ قاءَ فَلَا تَعَقِلُون أَفَمَو عَدَنَاهُ عَدًا حَسَنًَا فَهُو لَ قِيهِكَ مَمَّ تَعَنهُ مَتَعَ الحياتةِ الدُّنْيَاثَُّهُو يَوْمَ الْ القامَةِ مِنَ الْمُحظَرين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 فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَنُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ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 وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَاءً فَاتِحَهُ لَتُنؤُ بِالْعُصْبَةِ أُنِلِ الْقُوَى إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُنَا تَفَرَّح إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ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 قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ